قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا الطَّائِرِ يَطْرُبُ جَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بَل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه اِنَّ يٰهُ تَدْعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تَدۡعُونَ اِلَيْهِ اِنۡ شَآءَ وَتَنۡسَوُنَ مَا تُشۡرِكُونَ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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعادات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء Ma alayka min hesabihim min şeyin, wama min hesabika alayhim min şeyin, fatakurudahum fatakun min al-zalimin.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 أنه من عمل منكم سوء سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجن مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَظْرُعُ وَخُفِّيَ لَئِنْ أَجَانَ مِن هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُمْ تُشْرِكُونَ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 وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرأ تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشاكوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 وجنات من أعناب والزيتون ورم أنا مشت به وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذالك لآيات لقوم يؤمنون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 فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا وباغي غير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يَظُنُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ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 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً و غير معروشات و معروشات النخلة والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه و غير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وأتى حق قه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 Qul, aad-dakarayn haramah amin anthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul anthayayn Nab'i'uni bi'ilmin in kunntum sadaqin وَمِنَ الْإِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قُلْ أَن الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُعَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخسون قل فلان لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين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 Sesabagai ahwah, Al-Ladin, kafiru bi ayatina, wal-Ladin la yu'aminu bi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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعنكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَا فُرُونٌ